بسم الله الرحمن الرحيم عَسَّمَا يَا تِرْبُوتِ واليوم Götilə الَّذِي لَهُ مُرْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض <الذي> له مرك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين ثُمَّ لَمْ يَطُوم İnnə allathiyna ámanu wa amiru asszalihāt ləhum jənnət Radical Faust لا فز الكم إ بق شر بكلَ إِنَّ صَوْمَ فُجَّارٍ بِكَانَ إِنَّهُ أَنْ أَتَاكَ عَدِيثُ الْجُنُودِ ziib ان وقت ش بك لزيد انه هو يبدل ويريد وهو إن بطش ربك لشديد إنه هل أتاك أديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذير والله من وعظم Mmm. <laughs>